بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إ ذ ا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينقط ا ن الهوى إ ن ه إ ل ا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مروه فاستوى وهو في ا ل أ ف ق ا ل أ ع ل ى ثم دنا فتدلى فكان ق ا ب قوسين أ و ادنى ف أ و ح ى إ ل ى عبده ما أ و ح ى ما كذب الفؤاد ما ر أ ى أ ف ت م ا ر و ن ه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى إ ذ يغشى السدره ما يغشى ما ذاق البصر وما طغى لقد راى من آ ي ا ت ربه الكدرى ا ف ر أ ي ت م اللاذ والعزى ومناه الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى تلك اذا اوتي اثمه ضيدا إ ن هي إ ل ا أ س م ا ء سميتموها أ ن ت م واباؤكم ما أ ن ز ل الله بها من سلطان إ ن يتبعون إ ل ا الظن وما ت ه و الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أ م للانسان ما تمنى فلله ا ل آ خ ر ة و ا ل أ و ل ى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إ ل ا لا تغني شفاعتهم شيئا إ ل ا من بعد ان ي أ ذ ن الله لمن يشاء ويرضى إ ن الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ه ليسمون ا ل م ل ا ئ ك ة تسميه ة ا ل أ وما لهم به من علم إ ن يتبعون إ ل ا الظن و إ ن الظن لا يغني من الحق شيئا ف أ ع ر ض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إ ل ا ا ل ح ي ا ة الدنيا ذلك ما ب ل و ه م من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الارض ليجدي الذين اساءوا بما عملوا ويجدي الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون ك ب ا ئ ع ا ل إ ث م والفواحش إ ل ا ا ل ل م م إ ن ربك واسع ا ل م غ ف ر ة هو أ ع ل م بكم إ ذ أ ن ش ا ك م من ا ل أ ر ض و إ ذ أ ن ت م أ ج ن ه في بطون أ م ه ا ت ك م فلا تزكوا أ ن ف س ك م هو أ ع ل م بمن اتقى أ ف ر أ ي ت الذي تولى و أ ع ط ى قليله و أ ك د ى اعيده و ع ي ظ الغيب فهو يرى أ م لم ي ن ب أ بما في صحف موسى و إ ب ر ا ه ي م الذي وفى الا تزر و ذ ر ة وزر أ خ ر ى و أ ن ليس ل لي إ ا ن س ا ن الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى وانه هو اضحك وابكى وانه هو امات واحيا وانه خلق الزوجين الذكر والانثى أ من نطفه اذا دمنا وان عليهن نشهد الاخرى وانه هو اغنى واطنى وانه هو رب الشعرى وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانو هم اظلم واقضى والمؤتفكه أ ق و ى فغشاها ما غشا فباي الاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الاولى ادفت ا ل ذ د ف ه ليس ن ه ا م ن د و ن ا لله كاشفه افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا